و ا ل س ل ا م على س ي د ن ا محمد ا ل ن ب ي ا ل أ م ي و على آله وصحبه أ ج م ع ي ن ب ع د أ ن ا ن ن ت ي ا محمد النبي ك ا وما يتعلق و م أمر م م على ا ي ت ع ل ق ب ا ل ألا ل ل ن ك ا ا ح وهو و ي م ة وعلى ت ق قبل ه ا بالنكاح النبي ل من أن ص اله ل عليه و س ل م أمر من تزوج ب ه ا وإلا فهي م ت ح ب ة ف ي ا ل ن ا وفي غيره ولكن استحبابها في النكاح أ ك ث ر و أ و ض ح و أ ظ ه ر ولذلك ذكرها الفقهاء في خ ا ت م ة مباحث النكاح و ا ل م ل ي م ة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث سواء أ ك ا ن هذا السرور عرسا أ و إ م ل ا ك ا أي عقدا أ و كان ب أ م ر آ خ ر من ا ل أ م و ر التي يقع بها السرور على ما ت ن ذ ك ر ه ا ل آ ن إ ن شاء الله ولكن ا ك ت م ا ل ه ا م ط ل ق ة أ ي بدون قيد كان يقال فلان أ و ل م يدل على أ ن ه ا يراد بها ا ل و ل ي م ة التي تكون للعرس و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د ا ل و ل ي م ة ل أ م ر آ خ ر غير العرس مما به سرور ف إ ن ه ا تقيد يقال هذه و ل ي م ة الختام أ و هذه و ل ي م ة القدوم من السفر أو هذه وليمة هذه البيت الجديد فإذا أطلقت طرفت إلى العرس أطلقت إلى طرفت واسم إ ذ أراد لغير ر الوليمة ا ل ع فإنها تكون ق ي د ة ب م ا أرادها ل ا و ا ا س م ل و ل ي م ة يختلف باختلاف ما تعمل له ف إ ذ ا كانت ل د ع و ة الاملاك أ ي العقد قبل الدخول ب ا ل م ر ا ة وتسمى ملاك وشندقه و أ م ا إ ذ ا كانت للختان فهي الاعذار و إ ذ ا كانت ل ل و ل ا د ة فهي ا ل ع ق ي ق ة و إ ذ ا كانت ل ل س ل ا م ة من الطلق فهي الخرس وتقال بالصاد الخرس و إ ذ ا كانت للقدوم من السفر فهي ا ل ن ق ي ع ة وهو الطعام الذي يصنع للقادم من السفر من قبل آ ل ه أ و جيرانه أ و الطعام الذي يصنعه القادم من السفر ل أ ص د ق ا ئ ه و إ خ و ا ن ه و إ ذ ا كانت للبناء فهي ا ل و ك ي ر ة و إ ذ ا كانت ل ل م ص ي ب ة فهي ا ل و ظ ي م ة ولكن قد يعترض على هذا ب أ ن الطعام الذي يصنع في ا للناس م ص ي ب ة ل ليس فيه سرور وقد قلنا في تعريف ا ل و ل ي م ة إ ن ه ا الطعام الذي يصنع ب ا ل س ر و ر ويجاب على هذا ب أ ن هذا الاسم تغريبي و إ ل ا فكل طعام يصنع يسمى و ل ي م ة إ ل ا أ ن الغالب في الولاء أ ن ه ا تكون لسرور ل وقد تكون بغير ذلك و إ ذ ا كانت ا ل و ل ي م ة لحفظ ا ل ق ر آ ن فهي ا ل ح ذ ا ء و إ ذ ا كانت ف ل ا سبب هكذا يريد ا ل إ ن س ا ن أ ن يولي م ل إ خ و ا ن ي و اصدقائي فهي ا ل م أ د ب ة أ و ا ل م أ د ب ة ب ض م ا ل د ا ل ي و ف ت ه ا فهذه أ س م ا ء ت س ع ة ل ل و ل ي م ة يختلف الاسم باختلاف ا ل م ن ا س ب ة التي تقام ا ل و ل ي م ة من أ ج ل ه ا و إ ذ ا أ ط غ ق ت قيل أ و ل م فلان فيراد بذلك و ل ي م ة العرس وكل هذه الولائم、مستحبة. سواء وإذا كان يكن كان يكن لها لم لها لها لم لها هذه فأمرها ظاهر فهي إذا مستحبة أم من سبب سبب سبب سبب قبيل الكرم ومن قبيل تحبب الناس بعضهم إ ل ى بعض ومن قبيل ا ل م و ا س ع والتالف وكل هذا من مكارم ا ل أ خ ل ا ق ومحاسن العادات التي جاء ا ل إ س ل ا م بها و ح ت ى عليها وأما لوليمة وأما فأنها للمرأة الختام مستحبة بالنسبة فبالنسبة لا خلاف بين الفقهاء مستحبة. وأما بالنسبة بين للفتر قال ب ا ل ن س ب ة لختان ا ل م ر أ ة ما يستحب إ ظ ه ا ر ه على ر أ ي بعض الفقهاء ولكن ا ل أ و ج ه عند أ ص ح ا ب ن ا رحمهم الله تعالى انه ل ل تعالى ه أ يستحب إ ظ ه ا ر ه فيما بين النساء لا يكون عاما و إ ن م ا يستحب إ ظ ه ا ر ه فيما بين النساء و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للسفر فقد أ ط ل ق الأصحاب رحمهم الله استحباب ا ل و ل ي م ة للقدوم من السفر ولم يتعرضوا ل ن و ع ي ة السفر هل هو السفر الطويل او هو السفر القصير الا ان المعروف من النظائر ا ل ف ق ه ي ة ان المراد بالسفر السفر, السفر الطويل اما من غاب عنك يوما او نصف يوم فهذا لا يعتبر سفرا في العرف و ا ل ع ا د ة وان طالت مسافته ولا سيما في هذه الايام التي يستطيع الانسان ان يعمل فيها بين قاره وقاره يسافر في الصباح ويرجع في المساء فهو من طال غيابه عنك عرفا بسبب ا ل ت والتقبيل أن يتدم الرجل الرجل إذا طال غيابه عنك. مشروعية الالتزام والتقبيل ر ونظير الرجل الرجل مشروعية ويندب العناق أن عنك غيابه هذا إذا قال ف ي غيابه من عنك طال ع ر ف ا أما من غاب عنك س ا ع ة أ و ساعتين أو, يوما او يومين فهذا ما يقال إ ن ه طال غيابه عنك وقد تحدث بعض ا ل أ م و ر التي تعتبر كالقرائن ا ل م ت ح ك م ة من و ض ع قد يكون ا ل إ ن س ا ن في م أ ز ق حرج يسافر من الصباح إ ل ى المساء ويرجع فيضج الناس لاستقباله على أ ن ه قضى أ م ر ا مهما في سفر ويفرحون به ب و ل ي م ة أ و بغيرها قد يقع مثل هذا وقد يسافر ا ل إ ن س ا ن ل ث ل ا ث أ ي ايام م أو أربعة ولا يسمى في عرف الناس سفرا طويلا والله أ ع ل م والذي نريد أ ن نتكلم عنه في هذا الفصل هو و لان لها أ ح ك ا م ا خ ا ص ة وورد بها أ م ر خاص ف و ل ي م ة العرس س ن ة م ؤ ك د ة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا إ ذ أ م ر بها صلى الله عليه وسلم و أ و ل م على بعض نسائه بمدين من شعير فقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ و ل م على بعض نسائه بمدين من شعير و أ ن ه أ و ل م على قفيه بتمر وتمن و أ ق ف فهذه س ن ة ف ع ل ي ة وقال أ ن ه لي عبد الرحمن بن عوف وقد تزوج اولم ولو بشر هذه سنه قوليه فقد ثبتت سنيه ا ل و ل ي م ة ي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح القريح قولا وفعلا وقلل الوليمتي للمتمكن لمن قدر الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشر يعني هذا أ ق ل ما يمكن أ ن يقدم و إ ذ ا لم يتمكن ا ل إ ن س ا ن من الشاه لكن لو انه كان فقيرا يؤلم بما يتيسر لديه كما أ و ل م النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ل م د ي ن من شعير و أ و ل م على صفيه رضي الله عنه بتمر وتمن وعقب ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قادرا يندب له أ ن يؤلم أ ق ل ما ي ج د م الشاه لو اقل ا ل و ل ي م ل شاف واذا كان غير قادر فيؤلم بما يستطيع ان يؤلم عليه ولو ذبح دجاجه او ديكا فهذا مجزئ حسب طاقه الانسان وحسب مقدرته واذا كان عنده مال وفير واراد ان يذبح عددا من الشياء او عددا من الجمال او عددا من البقر فلا مانع من هذا ما دام, الأمر ما دام يحتاج الى هذا بدون اطراف ولا ت د ي ر ه و أ م ا وقت ا ل و ل ي م ة فلم يتعرض أصحابنا ا في ل مجتهدو ذ ه ب أصحاب من ا ل و و ه لم ي ع ر ض م ش ت المذهب لوقت الوليمه ة ما ذكروا و ق ت الا إ أ ن ا ل إ م ا م السبتي استنبط ل ل تعالى ه ا من كلام ا ل إ م ا م البغوي من أ ص ح ان ب ا أن وقتها موسع من حين ان ل ع ق د ح ي أن يعقد الرجل على ا ل م ر أ ة وقد ذ ك ر ن ا أن من الوليمة ما هو للعقد فقال إ ن وقتها مودع من حين العقد قال والافضل فعلها بعد الدخول بعد أ ن يدخل الرجل ب ا م ر أ ت ه ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يلم على نسائه إ ل ا بعد الدخول فهي أنها قبيل من الموسع معنى معنى لكن أن الواجب واجبة لا على معنى أنها واجبة لكن على معنى أن أن من ه ذ ان القبيل أي أن من ا ل أ ع م ا ل التي لها وقت مودع يدخل وقتها ب ا ل ع ق د والافضل أ ن تكون بعد الدخول و إ ذ ا دعي ا ل إ ن س ا ن إ ل ى و ل ي م ة العرس فتجب إ ج ا ب ة إ ل ي ه ا و ج ي ب ة اليها ع ر س ف ذ ا ت سنة وقيل انها واجب قول ضعيف غير معتمد ولكن ا ل إ ج ا ب ة إ ل ي ه ا فرض كالسلام ابتداء السلام س ن ة ولكن ا ل ا ج ا ب ة على السلام فرض إ ذ ا كان المسلم عليه واحدا فيتعين عليه الرد و إ ذ ا كانوا ج م ا ع ة فالفرض كفائي إ ذ ا قام به بعضهم سقط عن الباقين ف و ل ي م ة العرس س ن ة ولكن ا ل ا ج ا ب ة إ ل ي ه ا إ ذ ا دعي ا ل إ ن س ا ن و ا ج ب ة ولكن الوجوب فيها عين ليس كالوجوب في رد السلام ل و حالتان إ ذ ا كان المسلم عليه واحدا فيتعين عليه الجواب و إ ذ ا ك اجاب ن و ا م ع ة إذا ا أ ج البعض سقط عن الباقين ولكن و ل ي م ة العرس ا ل ب د ا ي ة بها س ن ة على الراجح عند الفقهاء ولكن ا ل ا ج ا ب ة إ ل ي ه ا فرض عين على ما هو مشهور ومفتى به في المذهب وذلك لخبر الصحيحين إذا إلى الوليمة دعي أحدكم ف ي أ ت ي ه ا و ا ل م ر ا د بذلك ل و ي م ة العرس كما بينا ولخبر مسلم رحمه الله شر الطعام طعام ا ل و ل ي م ة يدعى لها ا ل أ غ ن ي ا ء ويترك الفقراء ومن لم يجب ا ل د ع و ة فقد عصى الله ورسوله ف ب ح ل الشاهد في الحديث هو ا ل ف ق ر ة ا ل أ خ ي ر ة الدعوة ومن لم الله يجب الدعوة فقد عطى ه ولانها د بالوليمة العرس كما ووليمة ر ك ذ ا أ ن تحمل ت عمدة عليه على ل هذه المعهوده و أ ن ه ا ا ل عندهم و ل ي م العرس لأنه قد ي ق ا ل لنا د هذا, الكلام على وليمة وهو قلنا لأن هذا هو المعهود ك ل ا ل و ل ل ن ي ل ي د هذا ه المعهود هذا ما رواه البخاري ومسلم مرفوعا اذا دعي أ ح د ك م إ ل ى و ل ي م ة عرس فالوجوب ل ي ج ب ف هنا في و ل ي م ة العرس وحكى ا ل إ م ا م ا بن عبد البر وغيره الاجماع على ذلك وقيل هو قول ضعيف ن ن د ان أ الاجابه إ ل ي ه ا فرض كفايه وقيل سنه وهذا الكلام أي أن إليها فرض عين انما ل إ ا ب ة إليها ي فرض ع إ ن هو في مديمه العرس فقط واما غيرها من الولائم كوليمه البناء ووليمه القدوم من السفر ووليمه الختام وغير ذلك من الولائم التي ذكرناها فالراجح عدم الوجوب في ا ل ا ج ا ب ة إ ل ي ه ا بل ا ل ا ج ا ب ة إ ل ي ه ا س ن ة يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يلبي ا ل د ع و ة و أ ن يجيب لما في م س ن د أ ح م د رضي الله تعالى عنه عن الحسن قال دعي عثمان بن أ ب ي العاص إ ل ى ختام أ ي إ ل ى وليمه ختام فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت ا ل إ ج ا ب ة إ ل ي ه ا و ا ج ب ة لاجاب عثمان بن العاص رضي الله عنه فعدم إ ج ا ب ت ه ا س ت أ ن س و ا به إ ل ى أ ن إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة إ ل ى غير و ل ي م ة العرس ليس بواجب و إ ن م ا هو مندوب لكن بعض أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ذهبوا إ ل ى أ ن ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى كل الولائم واجب و ط ل ب ا ل خ ل ا ف ة في و ل ي م ة العرس في غيره من الولائم ا ل أ خ ر ى و إ ل ى هذا ذهب جمهور العراقيين من أ ص ح ا ب ن ا و ا س ت د ل على ذلك بما رواه الامام إ م مسلم رحمه ل ل ه ن دعي ي إلى ل و مسلم ة ع ر أو نحوه ف ج ب ب و ا رحمه و أبو داود ا إذا دعا ه أ د ك أ خ ا فليجب الله ا إ ن ن س ا في ذ ه الحالة أ ن يجيب خروجا ً من الخلاف إ ن قلنا إ ن ا ل ا ج ا ب ة و ا ج ب ة في كل ا ل و ل ا ء م ف ا ل أ م ر ظاهر لا بد له من أ ن يذهب و إ ذ ا جرينا على الراجح عندنا ب أ ن ا ل ا ج ا ب ة ليست ب و ا ج ب ة مع هذا نقول ل ل إ ن س ا ن ا ل أ ف ض ل لك أ ن تذهب خروجا ً من الخلاف ف أ ق ل ما يقال فيها أ ي في ا ل إ ج ا ب ة إ ن ه ا م ن د و ب ة و أ ك ث ر ما يقال فيها إ ن ه ا و ا ج ب ة في غير وليمه العرث واما و ل ي م ة العرس فهي و ا ج ب ة لكن هل تجب ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى و ل ي م ة العرس مطلقا يعني بمجرد أ ن يدعى الانسان الى و ل ي م ة العرس يجب عليه أ ن يجيب ولو كان هناك ما يمنع من ا ل إ ج ا ب ة قال لا هناك شروط هناك ث م ا ن ي ة عشر شرطا إ ذ ا احتل واحد منها سقط وجوب ا ل إ ج ا ب ة عن المدعو وفي بعض الحالات يحرم عليه إ ج ا ب ة هذه الشروط ا ل ث م ا ن ي ة عشر بعضها يسقط عنه وجوب ا ل ا ج ا ب ة ي ع ن يجوز ي له أن ل ا يذهب وبعضها لا يسقط عنه وجوب ا ل ا ج ا ب ة و إ ن م ا يحرم عليه أ ن يجيب كما لو كان في المكان الذي سيذهب إ ل ي ه منكر كما لو علم أ ن الداعي يضع الخمر على مائدته يوزع كبوس الخمر بدلا ً من كبوس الشراب هذا يحرم عليه أ ن يجيب ليس ي فقط ج ونظير ز له أ يترك هذا غير الخمر من المنكرات ا ل أ خ ر ى فالشرط ا ل أ و ل من شرائط الوجوب أ ل ا يخطى ب ا ل د ع و ة ا ل أ غ ن ي ا ء لغناهم لما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يدعى لها ا ل أ غ ن ي ا ء ويترك الفقراء شر الطعام إ ذ ا هذا ليس بخير ولذلك لا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يجيب إ ذ ا دعي إ ل ي ه وهذا الذي يجري في غالب المجتمعات إ ذ ا كان الرجل من أ ه ل ا ل ي ت ا ر والغنى ف إ ن ه لا يدعو إ ل ا ا ل أ غ ن ي ا ء ويتكبر عن أ ن يجد على مائدته الفقراء ف إ ذ ا علم المدعو أ ن ا ل د ع و ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء وقد حرم منها الفقراء ولم يدعوا لها مع وجودهم لقد نفلط إلى الأغنياء لنفلط هذا. ودع الناس بالأغنياء لو الرجل له يوجد ودعا دعوة يريد يدعوها أننا كان أن وأن في فيها أو ما هذا هذا ما بيئة هي يتعثر مختصة بالأغنياء. أو لو كان الرجل يريد أن وأن له دعوته ولكنه ما وجد إ ل الا أ غ ن ي ء ه ذ الاغنياء ما ا ي ق إنه خطر هذا ف يوجب ا هذا ما هذا ق ع يعني يجب عليك ا ج ا ب ة لكن لنفرض أ ن ه له جار غني وجار فقير مثلا دع الجار الغني وترك الجار الفقير والجار الفقير يشتري ر حضور غ ب في ي و مثل هذا و ي ت م ن ى ويتأثر و ي ت أ ل م أ ن ه لن يدعى الى و ل ي م ة جاره ذ ه دعوة مختصة بالأغنياء تتقط عنك وجوبة مختصة تتقط بالأغنياء فاذا إ ذ الشرط الأول إ علم أ ن ا ل و ل ي م ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء فقد ف ق ط عنه وجوب إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة ومن شروط الوجوب أ ن يكون الداعي مسلما ف إ ن كان الداعي كافرا فلا تجب ا ل إ ج ا ب ة ل أ ن وجوب ا ل ا ج ا ب ة من أ ج ل إ ي ج ا د ا ل م و د ة و ا ل ت آ ل ف والتراحم بين المسلمين وهذا ليس مطلوبا بين مسلم ي ن وكافر إ ن شاء ذهب و إ ن شاء امتنع لو ه هذا ولو ا هذا لا تجب عليه اجابه الكافر ولا سيما أ ن الانسان لا يثق من طعامه وربما يستقدرك لو أ ن ك تعلم أ ن جارك ي أ ك ل لحم الخنزير وسيطبخ أ ن القدر الذي يطبخ به, لحم به الطعام الذي سيضعه لك ما أظن أن نفسه مريء مسلم الشرط من هذا الطعام. ولذلك سقط الوجوب الشرط الثالث ان يكون المدعو مسلما و ذ لان ك الكافر لا يطالب بمثل الإجابة فإذا ع ل الرجل دعوة في اليوم الأول اليوم ل ا دعوة ودعوة في اليوم الثاني ودعوة في ا ا ن ي في ودعوة ي ه م ا ل ل قال ث ا ما يجب علي أن نجيب في اليوم الثاني ان و اليوم الثالث و إ ن م ا تجب علي ا ج ا ب ة إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة في اليوم ا ل أ و ل وذلك لما رواه أ ب و داود وغيره من أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ا ل و ل ي م ة في اليوم ا ل أ و ل حق وفي الثاني معروف وفي الثالث أ ي وما بعده رياء وسمعه ة وطبعا ذ إذا ا كانت الدعوة في اليوم الأول عامة في وفي الثاني ع ا م وفي عام. اما ل ل ث ث ا ا ع أ م لو أ ن الداعي كان لا يستطيع أ ن يجمع الناس كلهم في اليوم ا ل أ و ل فدعا في اليوم ا ل أ و ل ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه ودعا في اليوم الثاني ط ا ئ ف ة أ خ ر ى ودعا في اليوم الثالث ط ا ئ ف ة ث ا ل ث ة ودعا في اليوم الرابع طائفه ر ا ب ع ة ف ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ر ا ب ع ة ك ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى ل أ ن ه عاجز عن استيعاب جميع الناس في مكان وعي ص ي ر هذا ك ا ل و ل ي م ة التي توضع في مكان ضيق ويدعو لها م ئ ة رجل ويجلسون على ا ل م ا ئ د ة فوجا بعد فوج وهؤلاء يجلسون يوما بعد يوم ف إ ذ ا كان تعدد الوليمه في ا ل أ ي ا م ل ض ر و ر ة و ح ا ج ة فاليوم الثاني والثالث والرابع وما وراء ذلك كاليوم ا ل أ و ل في وجوب إ ج ا ب ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة في اليوم الثاني واليوم الثالث فقط لغار فرح مع إ ك ا ن استيعاب ا ل ن ا س ف ي اليوم الأول الشرط الخامس أ ن يكون الداعي مطلق التصرف أي أنه يتطرف في م ا ل ه و ه ل ي ت ه ك ا م ل ة ليس محجورا عليه ف إ ذ ا كان محجورا عليه قال فلا تطلب إ ج ا ب ة المحجور عليه لصبا كان طبييا طاقدا السفأ قال وين وليه له في عمل الوديمة قال مأمور بحفظ ماله للجنون وين دين لأنه للصبأ بحفظ أهلية وليه أو أو له عمل مأمور في لا ب ا ت ل ا ب ه وهذا إ ذ ا كانت ا ل و ل ي م ة من مال من فجر عليه و أ م ا إ ذ ا عمل الجد أ و ا ل أ ب وهو الولي إ ذ ا عمل و ل ي م ة للطبي من ماله هو عند ذلك تجب ا ل إ ج ا ب ة و إ ن كان الصبي محجورا عليه ل أ ن التصرف ا ل آ ن ليس في مال الصبي و إ ن م ا هو في مال الجد وهو مطلق التصرف وكامل الاليه أ ل ا يكون ا ل د ع ي ق د د ع و ما يقول تجب سلطانه اجابته المدعو ما لأنه يعلم انه ما دعي ابتغاء وجه الله وانما دعي خوفا من بثه او دعاه ر ه ب ة في جاهه أ ي ض ا قال أيضا الحالة ما الإجابة ا لأن ل في هذه تجب وجوب ا ل إ ج ا ب ة من أ ج ل التودد من أجل ا ل ت ر ا ح م من أجل إظهار الكلفة إظهار و ا ل م و د ة وهنا ما ت ج د م ن هذه ا ل أ م و ر ل أ ن ه ما دعا من أ ج ل هذا و إ ن م ا دعا ر غ ب ة أ و ر ه ب ة ف ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة من ا ل أ م و ر التي تسقط ا ج ا ب ة ا ل د ع و ة والشرط السابع أ ن يكون المدعو معينا ب أ ن يقول لفلان انت مدعو عندي أ م ا لو قال قائل أ ي ه ا الناس إ ن ك م مدعوون عندي غدا ل و ل ي م ة العرس ولم يعين واحدا بشخصه فعند ذلك ما تجب ا ل ا ج ا ب ة على كل واحد ي ن بعينه سمع النداء ان شاء ذهب و إ ن شاء لم يذهب ل أ ن ا ل د ع و ة ليست خ ا ص ة لو ل أ ن الامتناع حينئذ لا ي ر ث التنافر ولا ي ر ث ا ل و ح ش ة التي وجبت ا ل ا ج ا ب ة من أ ج ل ذ ل ك ه ا الشرط الثامن أ ل ا يعتذر المدعو للداعي ب أ ن يقول أ ن ا لا أ س ت ط ي ع الحضور غدا ف إ ذ ا قال له أ ن ا لا أ س ت ط ي ع الحضور ورضي الداعي سقط الوجوب ومنها ألا يك... أن... ان يعتذر المدعو للداعي أ ن يقول انا لا استطيع الحضور ويرضى الداعي بهذا الاعتذار عند ذلك يسقط الوجوب ومنها أ ل ا يسبق الداعي غيره ف إ ذ ا سبق الداعي غيره كان دعيت من قبل اثنين غدا إ ل ى طعام الغداء أ ح د ه م ا دعاني قبل ا ل آ خ ر ف أ ن ا أ ج ي ب ا ل أ و ل و أ ت ر ك الثاني ي ق ل له أ ن ا ادعو ا ل آ ن ما استطيع ان اجيب فيسقط الوجوب عني بسبب سبق غيره له الشرط العاشر ان لا يدعوه من أ ك ث ر ماله حرام ولو كان عنده مال حلال ف إ ذ ا د ع ا ت من أ ك ث ر ماله حرام سقطت عنك ا ل ا ج ا ب ة بل كرهت ا ل إ ج ا ب ة في مثل هذه ا ل ح ا ل ة و إ ذ ا علم أ ن الطعام الذي سيصنع من المال الحرام حرمت الاجابه إ ج ب ة وكذلك ل تسقط ا إ ة إذا كان في المال شبهة. يعلم أن في ش ب ة شبهة الإجابة الحالة المدعو المال الداعي شبهة فإنها تسقط في هذه ولهذا قال الإمام الزركة الإمام الزركة عام 794 من الهجرة قال يعلم من في في أن هذه تسقط لا تجب ا ل إ ج ا ب ة في زماننا. ما كان في زماننا ماذا يقول زماننا الزركش زماننا؟ الزركونا ما ماذا لا أعر ت ج ب ا ل إ ج ا ب ة في زماننا في نهايه ا لا ق ر ن ل ث ا م ن ا ل ج ر ي إذا كنت ف ي ز م اذا ن ن ا ا م يقول ي أقول لا أعلم م كان ن في زمان الزركشي ما توجد م ن و ك وليس كل الناس يتعاملون بالربا اليوم ما انسان كله يخرج من البنك ويدخل البنك ليأخذه. في الإنسان كل زمان الزركشي يقول ما تجب ا ل ا ج ا ب ة على أ ح د ل أ ن المال كله فيه شبهه فماذا يقول الزركشي مثل يقال يقول في زماننا أ ظ ن أ ن الجواب واضح ومن الشروط أ ن لا يكون الداعي ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة وليس عندها محرم في موضع ا ل د ع و ة تسقط عنه ا ل ا ج ا ب ة ويحرم عليه أ ن يذهب لكن لو كانت ا م ر أ أجنبية ة ا م م ر أ ة في ن ا س ب م ن ا ا ل م ن س ب ي ه ودعت رجال ولكن عندها محارم ما إشكال. في المدعو إشكال نهائيا صارت كالرجل الحالة لا يراه ولا فيه في سوف يذهب إليه هذه لأن ومنها ان يكون المدعو حرا ف إ ذ ا كان عبدا لزمه إ ذ ن سيده ف إ ذ ا أ ذ ن له ذهب و إ ل ا فيسقط عنه الوجوب الشرط الثالث عشر أ ل ا يكون المدعو قاضيا ل أ ن ا ل ق ض ا ة يجب عليهم أ ن يتورعوا ولان يتبئوا ا إلى كل ك م لأن إ ط ع ا م ه م في مثل هذه ا ل ح ا ل ة يورث أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وبناء على ذلك تسقط إ ج ا ب ة عنهم وكذلك كل ذي و ل ا ي ة ل أ ن في الاطعام معنى لا, لا نقول إ ن ه ر ش و ة ولكن فيه معناها م ازر نقول إنه أ للبشر ولكنه في معنى ا ل أ ز ر من أ ط ع م ا ل آ خ ر فقد ملك في المعنى العام ولذلك يندب للقضاه ولذوي الرياسات أ ن يتورعوا عن مثل هذه ا ل أ م و ر وأما إذا كان القاضي إ ذ ا كان للقاضي صديق وصديقه يدعوه من ا ل ق د ي م بينهما م و د ة س ا ب ق ة ودعوه يذهب اليه لا مانع من هذا ل أ ن ه ما توجد المعاني التي نقولها في مثل هذه الدعوه ة ومن ذ يأخذ ا القديم الهدية فالقاضي ما يأخذ الهدية لأنها تصير كالرشوة تصير ولكن لو كان الرجل يهدي للقاضي من, من الزمن القديم كان صديقا ل ه وبعد ذلك صار هذا الرجل قاضي وصار ا ل آ خ ر في منصب آ خ ر و ا ر ج ان يقدم ه د ي ة لصديقي لا ل أ ن ه قاضي ولكن لما كان بينهما من ا ل م و د ة والتهادي السابق هذا جائز ما فيه شيء نهائيا فالقرينه هي التي تتحكم في مثل هذه ا ل أ م و ر الشرط الرابع عشر الا يكون معذورا بمرخصين في ت ر ك ا ل ج م ا ع ة فاذا إ ذ كان عنده ل ل ج م كما ا ع ة وجد كان كان مريضا أو كان عند ر أو ل الشروط التي مريض ر يسرك س ت ه ا للإنسان ا ا متى يجوز عند ة ر س الانسان في كتاب ا ص ل ة فإذا وجد ع د ا ل إ ن مرخص في ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ف إ ن هذا المرخص يعتبر أ ي ض ا مرخصا في ترك إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة ويسقط عنه ا ل و ج و ب ة الشرط السادس عشر أ ل ا يتعين على المدعو حق ك أ د ا ء ا ل ش ه ا د ة دعي غدا لطعام الغداء لطعام وفي هذا الوقت دعاه القاضي لكي يؤدي شهاده من الشهادات و أ د ا ء ا ل ش ه ا د ة واجب ل أ ن ه يترتب عليه حقوق وقد تترتب عليه دماء فهنا تعارضت الصلاه ش خ ا خ ص المصلحة ة تقدم تلك على ذ ه المصلحة صلاة أو ج ن ا ز ة تعينت عليه لو ذهب إ ل ى ا ل و ل ي م ة ل ت ع ط ل ا ل صلاه ا ل ج ن ا ز ة لا ما يذهب إ ل ى ا ل و ل ي م ة الشرط السابع عشر أ ل ا يكون في موضع ا ل د ع و ة من ي ت أ ذ ى به المدعو أ و لا يليق به مجالسته كما لو علم أ ن في ا ل د ع و ة ليس ا ل أ غ ن ي ا ء في هذه المره ا ل أ ر ا ض ي و ح د ذ ل الأرزال في المجتمع في ودعا ع ن ه م م ج و ة من ل أ ر ز احد ل وهو ودعا منهم فدعاهم جميعا أ الاشقياء ع ل م ء أو دعا أحد أ دعا ا ل الصالحين ما يناسب أ ن يجلس في مثل هذا المجلس تذهب مروءته و تسقط مكانته و ا ل إ ن س ا ن حينما لا يكون عنده أ د ب في كلامه و ف ي م ي يقيم ق ه ما و ز ن ا كما لأحد ي ق و ل النبي صلى ل ل ا ه عليه يعرف وسلم لا يعرف بضل بأهل البضل إ ل ا أ ه ل الفضل ف إ ذ ا علم أ ن في ا ل م ج د كما ه م ارزاق وهذا صعب تصوره اي لو علم أ ن في الجلسه في رجل واحد س ف ي ولا يقيم وزنا ل ى ح د ولا ي ح ت ر و احدا لا من حقه ن ل ا يذهب ل أ ن في ذهابه تضيع لمروءته في مثل هذا ا ل م ي ج و ز له الإجابة لهذه أن يترك في هذه الحالة نحن صورناه إذا ا دعي سورة بعيدة الوقوع لكن أ ر ا ض ي ل السورة الوقوع م ا تعاد بعيدة ك لو كان في ا ل ج ل س ة رذيلا واحد وهو يعلم أ ن ه لو ذهب ف ي ت أ ذ ى به يجوز له أ ن لا يذهب وكل إ ن س ا ن في بعض المواصفات في بعض ا ليس ن من شرطه أ ن يكون رذيلا إ ذ ا علم أ ن في الجلسه من ي ت أ ذ ى به بشكل عام فيحق له أ ن يترك ا ل إ ج ا ب ة الشرط الثامن عشر أ ن لا يوجد منكر في مكان ا ل د ع و ة كخمر او ملاه محرمه لحديث من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا يقعدن على م ا ئ د ة يدار عليها الخمر قال فإن كان المنكر يزول بحضوره في منكر ولكن يعلم أنه إذا حضر يزول المنكر كما الناس يزول ولكن يعلم يزول لو علم فإن في منكر أنه أن الناس سيتعملون بحضوره حضر وثيقة له آلة وعلم أ ن ه إ ذ ا ذ ا ب سوف يحترمون حضوره ويمتنعون من هذا قال كالأمر سليحضر لأن حضوره ر ن ب ع فليحضر و ا ن ه عن المنكر ل ف ي حتما إ ج ا ب ة ل ل د ع و ة و إ ز ا ل ة للمنكر ف إ ن لم يزل بحضوره علم أ ن الناس لا يقيمون بحضوره وزنا ولا معنى قال يحرم عليه الحضور لأنه كالرضا بالمنكر المقر على المنكر برضا كفاعل、المنكر. قال فان لم يعلم به حتى حضروا ما يعلم ذ ا ب الى الوليمه والى بالمنكر قائم قال في هذه الحالة عليها إما أن ينهاهم وينتهوا وفي هذه الحالة لا حرج وإلا في وفي فليحرج إذا نهاهم فلن يجب ينتهوا ويجب عليه هذه عدمره هذه نهاهم إذا حرج الخروج مثل الاسم أن أن فتنة يشارك أ ا ن ه اذا خرج سيعمل ف ت ن ة أ ك ب ر من الفتن ة أ و فيها م ض ر ة و م ف س د ة أ ك ب ر من م ف س د ة هذا المنكر الذي راه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يتشاغل بالطعام أ و بغيره ولا يكون آ ث م ا في هذه ا لانه ح ل ل ة أ لما ذهب ما كان, يعلم ما, الشرط ما كان يعلم انه يوجد منكر ف إ ذ ا كان يعلم يحرم عليه أ ن يذهب إ ل ا بالشروط التي ذ ك ر ن ا ه كان لا يعلم ذ ا فوجد المنكر أ ر ا د الخروج إ ل ا أ ن ه ر أ ى أ ن خروجه سيسبب م ف ك د ة أ ع ظ م من ا ل م ف ك د ة التي تترتب على قيام مثل ذلك المنكر قالوا في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه الخروج و ل ي س ت غ ل ب أ ي شيء آ خ ر يتلهى حتى ينتهي هذا ا ل أ م ر الذي هو فيه قال ومن المنكر ايش المنكرات التي اجابة الدعوة قال ومن المنكر ومن تسقط فراش حرير ر ف الحرير ش ا من المنكر ب النبي س ة للرجال لأن ل ا ن ب صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن استعمال الحرير, الحرير ومن المنكر ان يكون في موضع ا ل د ع و ة ص و ر ة حيوان آ د م ي ا كان او غيره كبيرا او صغيرا على ص و ر ة حيوان معهود كفرس أ م لا كادمي بجناحين ما دامت ا ل ص و ر ة م ر ف و ع ة م ع ظ م ة م كان ت ك و ن على سقف أ و جدار أ و و س ا د ة م ن ص و ب ة أ و ما شابه ذلك من ا ل أ ب و ر ا ل أ خ ر ى أ و كانت على ستر معلق على الجدار أ و كانت على ثياب تلبس في كل هذه الحالات يسقط عن الرجل وجوب اجابه هذه ا ل د ع و ة ل أ ن هذه منكرات ويحرم يحرم وضع ا ل ص و ر ة في مكان يشعر بتعظيمها كان كانت على سقف أ و جدار أ و ص و ر ة م ع ل ق ة في الجدار أ و كانت على و س ا د ة م ن ص و ب ة أ و كانت على عمود أ ل ا في مكان يشعر برفعتها واهتمام ن الناس ل عليه ي ه ا التصاوير فقال ت اتوبوا تعالى اذنبت الى الله تعالى مما أذنب. يعني ايش سبب ما تدخلوا سبب رسول الله فقال يعني يا صلى الله عليه وسلم م ان بالو ا ل هذه م ر ق ق ة ف اصحاب ل لك لتقول ت اختريتها وتتوسدها عليها فقال ل الله عليه وسلم ى ان ص هذه الصور يوم القيامه يعذبون وقال صلى الله عليه وسلم أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المصورون ولذلك ما يجوز حضور المكان الذي توجد فيه مثل هذه ا ل أ م و ر و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل س و ر ة في مكان يهان كا ن في بساط يجلس عليه أ و و س ا د ة ليست م ن ص و ب ة ليتكئ عليها الانسان كما فعلت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة قالت جعلت هذه ا ل س ك ا ر ة التي كانت فقال ي التطاوير ه جعلتها ا وسادة ت ر ب ه ا ن ب ي صلى اصحابنا ل ل عليه وسلم رسول الله على、هذا. فقال ه وأقرها هذا أ رحمهم الله تعالى إ ذ ا كانت ا ل س و ر ة في مكان لا يشعر بالتعظيم كان كانت م ط ر و ح ة في ا ل أ ر ض أ و كانت على بساط يجلس عليه أ و كانت على و س ا د ة يتفا عليها أ و كانت على حذاء مثلا ف إ ن ه ا لا تحرم في هذه ا ل ح ا ل ة لا يحرم الجلوس عليها فعلها حرام لو أ ر التصوير د أن يصور ع ى الأرض ا ل على ا ل أ ر ض حرام بالنسبه ة للآدميين الجلوس على أما ذ ه ا للادميين ص و ر ة ف ع ه ذ ليس ح ر ا وما فعل الصورة ولكنه فعل هذا ليس حرام أما فعل هذه الصورة فهو حرام. ونظير هذا التمويه بالذهب ب قال أ ص ح ا رضوان الله عليهم إذا م وقد ه بالذهب الإنسان الخاسم ا ل يعني ط يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ا ل ق ا ع د ة ا ل ي ة ا ل م ش ف و لو وضع ر ة كما الإنسان أن ع ق ف ي ر أ س ه قبل ا ل إ ح ر ا م وبعد العصر الإحرام ما زالت أثار ش ه و ح ر ا م لكن لو وضع ا ل ع ط ر بعد الاحرام حرامانه يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء وكذلك هنا هذه ا ل ص و ر ة م و ج و د ة يجزل د أ ن يجد عليها وان يتكئ عليها أ م ا أ ن يصنع هذه ا ل ص و ر ة فهذا حرام أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المصورون قوي قيل من الصور من صور الحيوانة أولا من الصور روح ولذلك وسلم فيه للنبي عليه استثنى استثنى ما لا من من من صلى لما الله عليه وسلم إ ن ي لا أ ج ي د غير هذا فقال ه النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن كنت لا بد فاعلا فارسم الاشجار وما لا روح فيه ل أ ن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كانت تلعب بها هذه ا ل ل عند ب ع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ا ل إ م ا م مسلم فيستثنى من المحرمات و أ م ا ما سواه فهو على التحريم ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ويجوز ما على ارض وبساط يوطا ومخده يتكا عليها و ع ن ي ت ت م ت ه م ا ل ص و ر و بسيامالي ا ق ا ب ق ن وقوانين وقفاتن على الشريني ب و ا ل ض ا ب ط في ذلك إ ن كانت ا ل ص و ر ة على شيء م م ا ي ه ا ن جازا وللا لما رواه م س ل م ع ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يمن سفر وقد س ت ر ت على ص ف ة لها ستر في خ ي و ذ و ا ت أ ج ن ي ة ف أ م ر ب ن ز ع ه ا وفي روايتن فطعنا منها وسادة أو وسادتين وكان س وسادتين ا او د ة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما ا وأما الصور المنقوشة على الدرائم والمنقوشة على الدنانير فهذه يجوز استعمال وإرحاقا لها الصورة التي على الأرض او على البساط او غير ذلك. وأما اذا كان اختنم يجوز مقطوع مقطوع الصورة صنم على على على على ذلك الرئيس الرئيس ليس غير معنى فيه فهذه هذه وكذلك إ ذ ا كانت ا ل أ ش ج ا ر أ و كانت من ا ل أ م و ر البحر سماء أ ر ض بر م ن ا ظ ر ط ب ي ع ي ة كلها هذه لا يحرم تصويرها ولا يحرم تعليقها لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور لا أ ع ر ف ص ن ع ة غيرها قال إ ن لم يكن فصور من ا ل أ ش ج ا ر وما لا نفس له هذه هي الشروط التي يجب توفرها حتى تكون ا ل إ ج ا ب ة للدعوه و ا ج ب ة هل تسقط اجابه الدعوه بالصيام قال ولا تسقط ا ج ا ب ة بصوم اذا كان الانسان صائما صيام النفل وليس صيام رمضان إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة الصيام ا ل ن ا ف ل ة في خ ب ر مسلم إ ذ ا دعي أ ح د ك م فليجب ف إ ن كان مفطرا فليطعم و إ ن كان صائما فليصلي اي فليدعو لصاحب الوليمه وذلك الدعاء رواية ابن فإن كان طائما بالبركة الصلاة قدمان وعلى كل حال الصلاة في أي يجب هو أن يأكل قال ولا يلزمه ا ل أ ك ل إ ذ ا كان م ص ط ر ا ويجب عليه أ ن ي ج ي ب ل ك ن يجب ع ل ي ي ه أن, يجيب يجيب أن يأكل؟ لا ل قال خبر مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دعي أ ح د ك م إ ل ى طعام ف إ ن شاء طعم و إ ن شاء ترك د الدعوة يجب عليه إجابة ل ن ولكن الدعوة ولكن يجب عليه ليس يسن ويجب بواجب إجابة واجبة خروجا الطعام الطعام الدعوة قال إلى له الأكل الأولى خلاف من اوجبه من بعض اصحابنا ق د يجب عليه ا ج ا ب ة ويجب عليه الطعام فاذا قلنا انه يجب عليه الطعام ماذا ي أ ك ل قد تجزئه ن ق م ة و ا ح د ة لانه لا ضابط للطعام ق ل ة و ك ث ر ة قال ف ي ن شق على الداعي صوم نفل ودعاه فذهبت ولكنك ما اكل قلت لو انا صائم شق عليه هذا لانه عمل الطعام وتكلم قال ف إ ن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر أ ف ض ل من إ ت م ا م الصوم ولو كان في اخر النهار ل ج ب ر خاطر الداعي لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم أي في إحدى الولائم قال لو يتكلف لك أخوك المسلم وتقول البيقي لم ذلك عليه أمسك أي أخوك أفضر أقضي من إني إني مكانه فإن معه رواه صائم صائم يوما في وغيره ثم حضر إحدى يشق ا لا د ع يقرا ا بلا ا ل له أكلت ل إن وإن شئت شئت أ م عندي على ل و ان ف ا ل إ أفضل يقول ا إذا كان في آخر النهر ولا يكره أن يقول إني ص اني ئ م في مثل هذه الحالة هذه ن قلنا ر للإنسان أن يقول إني أن صائم إ ذ ا كان في صيامي نافله وليس ث م ة ما يبرر له هذا القول فاذا وجد ما يبرر هذا القول فانه يجوز ان يقول اني صائم ومن جمله المبررات اذا دعي إ ل ى الوليمه وذاق فلا يكره له ان يقول اني صائم حتى يعذره صاحب الوليمه في ترك الطعام قال وياكل الضيف مما يقدم له بلا لفظ و ي أ خ ذ معه ج ز ف الخروف ا ل م و و ض على ع الطعام يأخذه البيت الى فألا وضع له الطعام ل ي أ ك ل فيتصرف فيه ب ا ل أ ك ل لا يتصرف فيه لا بالصدقه ولا باطعام الغير نهائيا و إ ن م ا يتصرف فيه ب ا ل أ ك ل وحده نعم انظر المسلمين رحمهم الله تعالى من مفاخر ديننا تعالى رحمهم مفاخر ما حتى يترك فقراء الله شاردة ولا والدة إلا ويجزلها لجفة وهذه حكما قال فلا يطعم سائلا ولا ه ر ة حتى ا ل ه ر ة ما لا ت أ ك ل ا ل ه ر ة ما ت أ ك ل شيئا قال ولكن هذا هو الدين نحن نحاسب ا ل إ ن س ا ن على كل ص غ ي ر ة وكبيره ة ووضع الطعام تطعم لك لتأكل فلا منه لا مانع من هذا على افتراض انه لا يعلم قال لا يطعم ق و ولا ل ي هره ه ة ل أ ن ولا يعطي سائلا ز و ط ي السائل اعطيه من مالك أ م ا أ ن تعطيه من أ م و ا ل الاخرين فهذا ما ك ل ب ت به ولا يجوز لك فعله نعم ولا يتصرفوا فيه الا بالاكل أ ل يعني ا عليكم ر ض ا يعني علم أ ن صاحب ا ل و ل ي م ة راض ب أ ن ي أ خ ذ معه ما يشاء قال له ان ي أ خ ذ هذا ولو كان م ش ع ر ي ق ي ن و إ ن م ا غلب على ظنه هذا يجوز له أ ن ي أ خ ذ معه طيب قال ويحل سكر وغيره ينطر وينطرون ويحل وغيره كدنانيرا بالمناسبات قال قال الأعراض ما الناس السكاكر الدراهم هذا جائز ودراهم وجوز ولوزا نثر نثر سكر سكر في الاملاك على المراه بالنكاح وفي الختان وقف في سائر الولائم كما بحثه بعض أ ص ح ا ب ن ا المتاخرين عملا في العرب او ا ل م ر أ ة فيحل التقاطه لان مالكه انما ط ر ح ه لياخذه الناس يجب لك ان تلتقظوا وان تتملكوا لكن تركه اولى كما قلنا ان ترك النسر اولى فترك الالتقاط اولى وهنا ذكر عندكم في خ ا ت م ة البحث اداب الطعام فما نحن ان بها الان نستطيع نحن نتوسع عندنا بقي يعني متسعا من الوقت في الدرس القادم نتكلم عنها إ ن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم